أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن <تصفيق> الرحيم إنا نراك من المحسنين قال Ew. ما استيئسوا منه فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَظْلَمَ مِنْ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبا إن ابنك سرق Mitä minun وان لي قوي Mä Kiitos. what uh Oh Yeah. Mmm. -hmm. But 2 um, uh...